وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عينون وأفضل منك لم تلد النساء لقد كما كل طير قد تغنى يغمر الاكوان فننا كل انقود تدا Sitten